كنت متعبا جدا نزلنا مع صورة المئدة وبلغنا على المستثنيات من أن الأصل الحل جاءت المستثنيات بأن الله استثناء من حل بهمة الأنعم الميتة وقدمت كأنواع الميتة ووقفنا عندنا نطيحة المنطوحة التي نطحها غيرها فماتت لتحت أخرى فماتت بالنطح قال الله تعالى أيضا من المحرمات وما أكل السبع جزاكم الله بالحرف أحسن الله لي جزاكم الله خير وما أكل السبع أي افترسه الذئب أو الأسد فأكل منه فمات وهذا معنى لو أدركه في حياة مستقرة ثم ذبحه كان على الحل بل هنا على الإدراك إذا افترسه ذب أو, أو أسد أو فهد لكن أنه أدركه في حياة مستقرة فذبحه كان حلا وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ممكن بعد الدرس لو كان ممكن ندخل يعني يعني أنا أردت لندخل قبل ذلك لكن ما, ما أسعفني الأمر فممكن بعد الدرس إن شاء الله إن وفقوا على أننا ندخل بعد الدرس وممكن بعد السادة رضي الله حياكم الله وضيكم قال إلا ما ذكيتم أي إلا ما أدركتم فيه الروح يعني في حياة مستقرة الله امين ما شاء الله جزاك الله خير باشمهندس احمد الله عليك الا ما دكيتوا ما عندو رحتم مذبحا شرعيا ففي حياه مستقره ف السلام وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله شاء الله قالوا ما ذبح على النصب يعني ما ذبح وأهلا غير الله به يعني أهلا للأصنام والأوثان ذبح على النصب وما كانوا يذبحونه لآلهتهم التي ويعبدونها من دون الله في أولاه والنصب جمع صب وهي حجارة كانوا يذبحون عليها لأوثانهم ويتقربون بها إلى آلهتهم وهذا من أسوأ الميتات وهذه من أسوأ الميتات لأنه يتقرب بها إلى غير الله لفعلها تعلمون تعلمون بأن من أفضل القربات الصالحات والطيب والطيبات الذبح قربة لرب الأرض والسمنوات قال وأن تستقسموا بالأزلام أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام وهي الأقداح التي كانوا يستشيرون ما فيها آلهتهم من الأصنام والأوثاني وإلى ذلك أنهم إذا قصدوا سفرا استخدام من أسلامنا أيضا اعتقاد في غير الله جلال فعلا كانوا إذا أرادوا سفرا أقاموا هذه القداح نعم فضربوها وهي ثلاثة يكون الأولى في القدح الأول وفي أولاني ربي والثاني نهاني ربي والثالث غفل غفل ليس عليه شيء فإذا خرج الآمر مضى إلى ما أراد إذا خرج النهي اجتنب إذا خرج الغفل أعاد القرعة مرة ثانية فهذا هو الاستقسام بالأسلام فهذا استقسام بالأسلام هذا شرك شرك وتعلم أنه كان الطيرون الطير إذا أخذت يمينا أو يسارا إذا أخذت يمينا مضى إذا أخذت يسارا لم تنبئ وكانوا قد زعموا ورسموا على الكعبة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما يستقصمان بالأسلام كذبهم بالنفس السلام قالوا الذي نفس بيدي لقد علموا أنهم ما استقصنوا قط فهم كذبوا في ذلك وهذا معناه أيضا أنهم ليسوا نهل فترة يعني نهل فترة بأنهم جاءتهم رسالة إبراهيم عليه السلام فالأصل بهذا الباب هو أهل تكون أهل متى إذا لم, إذا لم تأتيم رسالة الرسول إذا لم يأتيم رسول أو لم تأتيم رسالة رسول فإذا خرج الأول هو القدح الأول وهو أمران ربي اترهوا ومضوا إلى ما أرادوا وإذا خرج نهان ربي لم يمضي إذا خرج الغفل فقالوا إذن نعيد الكرة مرة ثانية والقراء مرة ثانية ويعني كان بعض بعضهم إذا كان له الأمر العظيم الذي أراد, أراد إنجازه جاء إلى هبال كبير الأصدام مستشفع به وأعطى مئة درهم لصاحب القدح حتى يحللها له وكل ذلك يعني فيه دلالة على على أنهم من الصفاء وكان حق للنسلم أن يسفه أحلامهم وأحلام آبائهم أي أيضا آمين ربما الله يحق لك ما تمنيت فوق ما تمنيت ويشاعدك الله مؤمن ولذلك لما بين الله مسألة استقسام في هذا الباب قال ذلكم فسق أي الاستقسام بالأسلام فسق التمرد وخروج عن طاعة الرحمن والضلال واضح لأنه اعتقاد في غير الله ما لا اعتقد إلا في الله فأعتقد في الأصنام والأوثان أنها تعلم الغيب عليكم descon poneanta نعم وهي حجارة سماء بكماء لا تعلم شيئا ولا تنفع ولا تضر وعلم الغيب عند الله جلل في ولذلك الكهن كفر لأنهم يزعمون يزعمون علم الغيب وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جلل في علاء عليكم desconammad República وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جلل في وقد قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وأيضا يعتقدون فيهم القوة في التوفيق والعطاء والمنع وهذا أيضا كفر المستقل أيضا لابد أن تفهم أن الكفريات في هذه الباب ف فقط فقط اعتقاد أن الغيب يعلمه أحد غير الله على كفر المستقل لأن في تقريب لله قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله وأيضا قول الله جل في أولا الغيب لله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مستني السوء فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب فاعتقد أن الكاهن يعلم الغيب كفر المستقبل واعتقاد أن هذه الآلهة الصماء البكماء تنفع وتضر فهذا أيضا هذا كفر مستقل جعلوا الربوية لغير الله جل في علام فهذا اعتقادهم فيها لما تعلم أن الحجارة الصماء البكماء هذه هناك من يقول أنها تنفع وتضر إذن اعتقد فيها اعتقد بانتقال الربوية أو أن الربوية لغير الله جل, جل في علام بذالك كسبها الله الاحلام وقال ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من, من دينكم فلا تخشوهن واخشوني اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اي في هذا الوقت التوقيت انا اسف نعم طيب ده شيء شيء أي شيء, شيء؟ أم. ما نقولت أي شيء أي شيء أنا سأخبره ما فيه يمكن أنا سأخبر قال اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوهم أي في هذا التوقيت الذي أكمل الله لكم دينكم حسدكم اليهود على ما أنتم فيه انقاطع أمل الكافرين منكم يأسوا أن ترجعوا إلى دينهم هذا الذي فيه الأخلاط فلا تخافوا المشركين ولا تهابوا ولا تهابوهم وخافوا ربكم الذي أعزكم بالإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمته قال اليوم يأس الذين كفروا من دينكم يعني أنهم يعني أنهم يأسوا أن تخلهم من دينكم إلى دينهم ويأسوا أن تكفروا بربكم ويأسوا أن أن, أن تكاثرهم بدخولكم في في الله جل في اليوم اكملت لكم دينكم فانتم لا تخشونه لا تخشونه فالخشيه الحق بحسن الاعتقاد لا تكون الذي يملك الذي يعطي الذي لو كان فكيف تخافوهم هم لا يملكون الأنفسهم نفعا ولا ضر وكيف يحسب هؤلاء بأنهم تخشون مواجهتهم فالخشية الحق لا تكون إلا لله جدا والخوف الحق لا يكون إلا لمن يملك النفع والضر وزاك قلنا العواد واللواذ لا يكون قط إلا بالله جدا فعلا إما صدق اللجأ لله جدا لدفع الضر أو لجلب النفع ما يكون إلا الله لأنه ما يملكه إلا ضاد النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لذلك قال الله تعالى اليوم أكملت وهذه أسعد ما تكون ولذلك اليهود حسدوا هذه الأمة لهذه الآية وقد قلوا عنه الخطاب لكنا, لكنا نحن لاتخذنا هذا اليوم عيدا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذه الايه العظيمه نزلت في عرفه في حجه الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في عرفه في هذا الزمان الزمان الشريف الذي يدنو فيه الله من اهل الحجج ويباهي بهم الملائكه أنزل الله هذا هذه الايه العظيمه أكملت لكم دينكم الشريعة والدين ببين الحلال والحرام ولا مشتبهات في هذا الباب وأتمنت عليكم نعمتي بفتح مكة أي فتحتم مكة ودخلتم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين وأيضا قد أقر الله عين الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول الناس أفواجا لهذا الدين وأيضا تمام الهداية والتوفيق وقد, وقد اختار الله جالي فعلا لهذه الأمة أعظم, أعظم الشرائع النسخة لكل الشرائع التي سبقت واختار لهم دين الأنبياء جميعا وهو دين دين الإسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة المسهل وهذا الدين الذي لا أقوى الله جل وعلا غيره بحال من الأحوال إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فجعل الخسران المبين يكون إذا ابتعد المرء المكلف عن هذا الدين ولأنه دين الأنبياء توفني مسلما وألحقني بالصالحين ما كان إبراهم يهوديا ولا مصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وهذه الآية اليهود حسدت الأمة الإسلامية عليها اليهود تحسد هذه الأمة بهذه الآية العظيمة عليكم السلام والكاتب جاء في البخاري أن اليهود قالوا لعمر المخطاب رضي الله وبركاته إنكم تقرؤون آية آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيداً. قالوا أي آية قالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه ورضاه لا لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت أنزلت يوم عرفة وإن والله بعرفة وكان نزولها يوم جمعة في يوم عيد يعني فهو يوم عيد والله جلال فعلاء من النعمة على هذه الأمة مرحومة والحق أن الدلائل الكثيرة على رحمة الله بهذه الأمة ومظاهر رحمة الله بهذه الأمة كثير منها أولا أنه أرسل إليهم أفضل الرسل على الإطلاق خاتم الرسل وسيد الأولين والآخرين ومن رحمة الله بهذه الأمة فهي أمة مرحومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل رحمة الله على هذه الأمة أنه اختار لها أفضل كتب أنا ما أريد خليه لك أنت فأنزل عليها أفضل الكتب فأنزل عليها أفضل الكتب وتنزيل أفضل الكتب في فأنزل, فأنزل أفضل الكتب القرآن العظيم وهو المعجزة الخريضة مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومن رحمة الله بهذه المعجزة الأمة هذه الأمة لا تموت وأنه جعل لها بشارة النصر والتمكين والتقدم وأيضا الرفعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا من قتلهم لما أنزل عليهم هذا الكتاب وشرع لهم هذه الشرائع ومكن لهم فإن تمسكوا به فهم في المعالي لذلك قال النبي صلى فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي لذلك قال لو كانت اليهود تحسد هذه الأمة على هذه الآية فكيف بجميع القرآن وعلى ما فيه من جميع الشرائع أش... المحكمة وفيها من الأخبار الصادقة وفيها من الآية البيينة نعم. رضاك أسد هاشمي قال الله تعالى فمن اضطر في مخوصة غير متجانف لإثم فإن الله رفور رحيم أي فمن اضطر إلى, إلى, إلى شيء من هذه المحرمات في مجاعة في مخوصة في مجاعة وهذه المجاعه ليست كل مجاعه ملجا الى اكل الحرام ليست كل مجاعه ملجا الى اكل الحرام التي شارف معها صاحبها على الهلاك المجاعه التي شارف يعني معها صاحبها على الهلك فله أن يستحل هذه المحرمات اما اما للكفايه واما لدرء لدرء الهلكه فقط على خلاف فقهي بمنعها لكن من بين السطور سنستقي قاعدة مهمة جدا في القاعد الفقهية من هذا الباب نعم يحالبون أهله وانت ترى أنهم علموا أيضا أن نجات هذه الأمة في علمائها فكادوا لهم ومكروا من أجل إسقاطهم وإذراء الناس لهم لأنهم تبقى النجاة فالأمة بأسرها تطمس معالم عزها وتطمس وتقطع حبل نجاتها وهي لا تفقه فجعلهم يفعلون ذلك طوعية بجهالات وهذا مؤسف محزن جدا في هذه الأمة أنها لم تتفطل لذلك فالله المستعان ما حرم الذاتي لا تبيحه إلا الضرورات يعني ممكن يقال بدل الفلسفة الضرورات تبيح المحظرات صح؟ لكن ليست هذه القاعدة أريدها لأنني عندما أسأل وأقول بين السطور يبقى ما أريد ما كان أمام النظر عينا يستقى أريد ما كان خفيا خلف السطار ايكم سامعك جميل نصايح مقصده جيد لك محمد أبا سليم أسويلم. رضي الله عنك يعني هو الهاشمي قارب ومعبد الله قارب دكتور مناد أيضا الضرورة تقدر بقضايا يعني قاربتم أسعد ذلك أسعد لأن الرمية رمية صحيحة أو رمية قريبة جدا من محلها فقاربتم بقي أن تدخلوا على عمق ما نريد قال فمن في محوصة غير متلان في الإسن إن الله غفور رحيم إذا, إذا خاف على نفسه الهلاك أو في وقت المجاعة التي شارف صاحبها على الهلاك فله أن يأكل من الميت وهذا الأكل يكون أكلا بضبط إما أن نقول دفع الهلكة وإما أن نقول الإشباع عدرات قابل بقدرياء خلاص وعنقلنا في هذا الباب طيب ما زلت أقول أنتم قاربتم جدا حتى لا أضيع المجود الطيب في هذا الباب ولا بد أن يأكل غير متلزد ولا مشتهن ولا مجاوز حد الرخصة فإن الله لا يأخذه إذا أكل في حالة الاضطرار ولأن درات تبيح المحظورات طيب أهم في هذا الباب أنه بد للضرورة أن تكون محققة لا متوهما خلاص صعب عليكم نسول لا بد للضرورة التي تبهي المحذور أن تكون محققة لا متوهما لذلك قلت من بين السطور عندما أقول في وقت مجاعة شارف صاحبها على الهلاك هنا يتبين لنا لا بد للضرورة أن تكون محققة يعني لو كان في مجاعة ولم يشارف صاحبها على الهلاك ما زال العهد بالأكل قريبا فإننا نقول في هذا الباب أنه لا يصح له ولا يحل له أن يأكل من الميت لأن أصل التحليم متمكن أصل التحليم متمكن فلا يمكن أن نحل هذا التمكين إلا بضرورة قصوى فتكون الضرورة صفة الضرورة الملجئة إلى الأكل من المحرم أن تكون محققة لا متوهما أن تكون الضرورة محققة لا متوهما هذا الذي أردته على أساس أنكم إن شاء الله ترمونا ببصركم إليه فتأتون به صعب عليها لكن ماشي لكم بخير إبادة أدرات طبيح المحظورات وتقدر بقدرها ونقول بأنه الدرورة المحققة هي التي ترجع إلى استباحة المحظور ولذلك قال الله تعالى فمن الطرف مخمصة ببلقاءة التقديرية محققة غير متجانف لإثم بالتلذذ والوصول إلى إشباع على ما قالوا في التعدي فإن الله غفور ورحيم وهذه فيها دلالة وضحة جدا أنه جالس له أن يأكل منها وان الله جل وعلا يتم مغفرته عليهم لان اضطر إلى ذلك وانظر إلى رحمة الله بالعباد جعل لهم احكام تسقط مع الاعذار لذلك استقع علما هنا القاعده العامه لا واجب مع عذر استقى علما هنا القاعده لا واجب مع عذر نعم فعمل الطرو في مخصص من متداين في الايه فان الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوائح أسألك أصحاب محمد أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لهم وهذا أيضا فيه دلالة على الاستفسار في هذا الباب ولا يدخل فيه مسألة أنها يعني أعظم ناس جرما من حرم يعني على الأمة بشيء بسبب سؤاله عندما نزلت آية فسألوه عما يحل من الطعام المطاعم والمآكل والمشارب وأيضا الملابس فإن سألوك فقل وإحنا قلنا بأن الله تولى الإفتة في هذا الباب ولذلك العالم في خطر عظيم لأنه يوقع عن رب العالمين وإذا وقع عن رب العالمين والمسألة تكليف وليس التشريف التوقيع عن رب العالمين مسألة من أخطر ما تكون لأنها, لأنها مباشرة الآن ينسب لله دل فعله هذا فلذلك المسألة خطيرة جد خطيرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم فقد تقاح من نار على, على بصيره بصير كان رفعونكم يسألنك ماذا أحل لهم فقل يا محمد أحل لكم كل طيب نافع وليس بخبيث ضار لابد أن تعلم الطيب من الخبيث كيف نعرفه كما قال المنشفعي وهذا قول دقيق قال كل ما استطابته العرب فهو الطيب وكل ما استخبثته العرب فهو الخبيث فكان وزنا والوزن فيه, فيه تعميم والتعميم قد لا يستطيع المرء يصل إليه كيف سيصل إليه لابد أن يعلم يعلم كيف يصل إليه في هذا الباب فالشفعي أعطانا منه يعني ما يمكن أن نفهمه وهو أنه الطيب ما استطابته العرب والخبيث ما استخبثته العرب ولأن, ولأن المدار عليهم والأحكام نزلت, نزلت عليهم فكل ما كان طيبا نافعا يكون حلالا وكل ما كان خبيثا مستخبثا ضارا يكون حراما إذن كل ذيناب من السبع حرام لأنه ضار ضار ولأن الإنسان يتأثر جدا بما يأكل فهو قد يأخذ صفات السباع أيضا انت ترى كل الأوباء والأمراض التي تنتشر الآن يعني استحدثوها من بلد استباحت كل هذه الخبائس تأكلها لما استباحت المستخبثات تأكلها صدرت, أو صدرت للعالم بأسره كل هذه الأوبياء طبعا هذا عقاب من الله جل فعلها والمسألة ما خلف الشرع قط إلا, إلا وأخر او عجل الله جل فعلها العقاب لكن عقب الله جل فعلها العالم بأسره على ذلك وهذا يعني حكمة الله له في عباده حكم وشؤون فما كانت تعافو الطباعة السليمة كالخنزيل والكلاب والفران وغير ذلك فهي محرمة نعم وما كان مستقبثا فهو فهو محرم كان مستطوى فهو على الحل والله جل فعلا قد وصف النمسى سلم يقبل, يقبل من آمن به بأنه قال عنه أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائث ولذلك أنا أستغرب من الناس الذين يقولون ورد الخلاف في الدخان صح ورد فيه أقوال أربعة أو الأقوال الخمسة في الدخان ولكن في نهاية الأمر قد يقال هذا الدخان هذا الدخان يعني عندما تضعه في كفة في كفة واحدة من الكفتين في كفة الطيبات ام في كفة المستخبثات عليك مسامة وكاته سيدة انت تغيبت كثيرا لماذا تغيبتين كفة الطيبات او كفة المستخبثات الكلام الواضح الجلي أنها في كفة المستقبل سأت إذن هي خبيثة فالسأت يوم القيام. القيام أنك تناولت الخبيث والله تعالى قد حرم الخبائث يحل لهم الطبيبات ويحرم عليهم الخبائث يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات إذن بالمفهوم أحرم عليكم الخبائث فكل خبيث يكون محرما وقد الله جل في علاه الصيد بالجوارح المعلمة التي تجرح الصيد وتمسك ولا منه وهي كالكلاب المعلمة وأيضا كالبازي والشهين أنواع يعني التي, التي يصطاد بها وسائل ممكن يمكن الصيد به الفاهد أيضا قد يصطاد به بشكل أن تكون معلمة ولا تأكل من الصيد بل تمسكه لصاحبه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يعني كل ما أمسك ما أمسك عليه لكن إن أكل قال فلا تأكل أخشى أن يكون أمسك لنفسه هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء في مسألة لو أكل منه لا أكل أم لا ورد الحديث الصحيح بذلك لكن الشرط والقائد الذي اشترطه عنده السلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت, وذكرت اسم الله هذه هذه ما قال علمونا من أنفع الآيات على بيان شرف العلم وشرف المتعلم هذه من من من من امتع الايات ومن انفع الايات لمن يريد أن, أن, ان يحتج على شرف العلم جيد هذا جيد فانظر هنا الان عندما الله جل يعني جعل جعل جعل الاكل من الكلب المعلم حلالا لانه قد, قد تعلم قال وما علمتم من الجوارح مكلدين تعلمونهن مما علمكم الله شوف هنا في العلم الشرف جعل صيد الكلب المعلم على الحل على الحل وجعل صيد الكلب غير المعلم على الحرمة مستخبث ميتة ما يجوز انظر الفارق بون شاسع فارق واسع كلب وكلب والكلب نجس تعلمون وهو من أسوأ الكلاب نجاسة لأنه السلام قال تقول إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يصله سبعا ولكن من التراب ومع ذلك أنظر إلى الفرق بل من شاسع فرق واسع بين الكلب المعلم وكلب غير المعلم وكذلك أيضا الطيور الجريحة كالصقور والنصور أيضا صيدها لا يمكن أن يحل إلا إذا كانت معلمة إن أرسلها تسترسل وإلا, وإلا وإلا يعني وإن زجرها تنزجر وإلا لا يكون معلما فهذه علامة التعليم وأيضا لابد أن يختبره أيمسك له أم يمسك لنفسه أيمسك له أم يمسك لنفسي لكن الشاهد أنه جعل الكلب المعلم صيده على الحل فانظر هنا إلى شرف التعليم فانظر هنا إلى شرف شرف التعليم يعني رفع الكلب المعلم فأبيح صيده لأنه, لأنه قد تعلم ولذلك قال الله تعالى تعلمونهن مما, مما, علمكم مما علمكم الله أي معلمين الكلاب ترائق الصيد وكيفية تحصيل الصيد وأن يمسك لمعلمه لا أن يمسك لنفسه والكلاب هي أكثر ما تستفيد من المسألة التعليم في هذا الباب فكانه قال يا معشاء المنين استحلوا ما, ما أمسكت الكلاب عليكم ولكم من الصيد ما ذكرتم اسم الله عليه فهذا هو الحل والبل لكم كما قلنا علامة المعلم أنه يجري نحو الصيد إذا أرسل وأن ينزجر إذا زجب وأن لا يأكل من الصيد وأن يذكر صاحبه اسم الله حين يطلقه للأسف الصيد يعني متجرع على الإثم أنه يأكل متلذذا مشتهيا وفي الحديث الذي في الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدين بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدين بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم انظر هنا للوصف المقيد على الحل إذا أرسلت كلبك المعلم فطتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسي وإذا أكل فلا تاكل فانما أمسكه على على نفسه وهذا أيضا فيها تفصيل في القيله نبدا صدره الان نريد نمرر الايات في هذا الباب اي انما صاده امسكه على نفسه لا امسكه على عليك ايضا لم تتم لم يستتم تعليمه فالتعليم حقا أن تزجره يمتجج ارسلته يرسل أو قفته ويقف وان أمسك امسك لك فلا اكل فهو يكف المتعلم هنا الآن بعدما صاد لأن هذا يعتبر طعام له فهو أمسك ليش لأنه أمسكه على معلمه ما أمسكه على نفسه ورزالة قال الله تعالى بعدها وبعدما بينا في هذا الباب أنه لابد للوصف أن يكون مستحضرا وأن يكون مطابقا وهو أنه لا يرسل إلا بعد ذكر الله إذا, إذا ذكرت اسم الله قال إذا أرسلت كلبك المعلم وأن يكون الصائد الصيد الكلاب أن تكون معلمة وكما قلنا وصف التعليم إذا أرسله يرسله زجر, زجر وإذا أمسك أمسك على معلمه لا أمسك على نفسه يعني لم يأكل منه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل فلتأكل إنما أمسك على نفسه بعدها ختاما على واتقوا الله إن الله سألوه الحساب أي خافوا ربكم جل فعلا فلا تهجموا على المحرم فإن الله قد أظهر لكم تفصيلا على التحريم والمحرمات فلا تهجموا على المحرمات عازمين التجاوز والتعدي حدود رب الأرض والسماوات فإن الله سريع الحساب ولا تخويف تهديد شديد ووعيد أكيد انه من فعل ذلك متجاوزا عازما على التعدي فإن الله يحاسب حسابا سريعا وعقابه يكون أريما فإن الله على كل شيء قدير كما قال الله تعالى اليوم حل لكم الطعام الذين أعطوا الكتاب حلوا لكم وطعامكم حل لهم يعني بعدما قال إن الله سريع حساب فهيأ النفوس جميعا جزاكم الله خيرا شريف فهيأ النفوس جميعا أن تتهيأ إلى, إلى أن لا تهجم على المحرم ولأنه ضار على ما حرم شيء إلا فيه المضر وما أباح ولا أحل شيء إلا فيه, إلا فيه المنفع وانظر أخي الكريم هنا لتعلم دقة المسألة إذا قلت إذا قلت أنت إن, إن الله أحرم ذلك لأنها مستخبثة والمستخبث ضار طيب لما أحله أليس, أليس مستخبثا أليس ضارا فقلنا الإجابة على ذلك من وجهين الوجه الأول قال لك ادفع بذلك الهلاك لا تكسر منه فالإكسار هو الذي تكون مضرته ظاهرة عليك لذلك قلنا بأنه عندما يلجأ إلى ذلك إذا لا يلجأ إلى ذلك إلا إذا شرف على الهلاك وتكون المجاعة كما قلنا محققة الضرورة محققة أنه شارف على الهلاك فإذا شرف على الهلاك يستدفع الهلاك بالقليل فالكثير يكون هو المضر وتظهر مضرته والقليل قد, قد لا يكون كذلك والأوجه في التوجيه من ذلك أن نقول وقع ضرره قدرا عندما حرم شرعا وقع ضرره لأن وقع ضرر بالذات أم سبب من أسباب هي سبب من أسباب وقد تخلف يا نار كوني بردا وسلاما عبراهيم تخلفت النار فنقول وقع ضرره قدرا عندما حرم شرعا قال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها ركس نجسة تضركم وإذا ونقول امتنع ضرره قدرا حين أحل شرعا وهذا تعرفه جيدا, جيدا الحمير الأهلية كانت حلالا إذن ما كانت مضرة لأن الله لما أباحها منع ضررها فلما حرمها وقع الضرر ويكون هذا من سرعة الحساب أيضا من تجرع على هذا المحرم فيقع عليه الضرر حسابا من الله جل, جل في علاه ولذلك قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب الكتاب الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ابن عباس يقول في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب أي ذبائح اهل الكتاب أي ابيح لكم المستدل المستدل المستند طبعا من المطاعم والمشارب ومن الكسب الذي احله الله تعالى وهو احل الله لكم ذبائح اهل الكتاب فهنا تكون على على الاصل تكون على الأصل فلذلك المتنطعون يتنطعون ويقولون لا هذه الزباح لا يجوز أخلها ولابد أن نتأكد أنت الآن الأصل الحل فلا, تمنع فلا, فلا تمنعنا أحدا من الأصل إلا إذا جاءت القرينة الملجئة إلى الخروج عن الأصل قال وطعاموا الذين أوتوا الكتاب حل لكم فيعلى التأصيل فعلى التأصيل كل, كل لحم جاء من بلد من أهل الكتاب فهو على الحل هذا التأصيل العام كل لحم جاء من بلاد الغربي من بلاد الكفري الذين لهم كتاب من أهل الكتاب اليهود والنصارى فهي على الحل إلا أن تأكد القرينة تلجئني إلى تجنيب ذلك بحرمة أخرى فنقول كل ذباح أهل الكتاب على الحل طب تأكدنا أن البرازيل لا يعني هم من أهل الكتاب لكنهم يصعقون ما في ذباح عندهم لكنهم يصعقون قلنا إذا صارت على الحرم يصعقون إذا صارت على الحرم انتهى إذا, كان إذا كانوا لا يسبحون إذا صارت على الحرم يبقى عندي القرينة الملجئة إلى تحريم محل الله جارف هذا الذي يتمسك به فإذا ألجأنا إلى, إلى المنع من ذبائحهم أنها ليست ذبائح أنها ليست ذبائح ولذلك أنظر إلى المديوس عشان كنا قلنا المسألة خاصة بأهل الكتاب فقط والله قالها تصريحا وطعاموا الذين أوتوا الكتاب غير ذلك ذبائحهم ميتة الهندوس العلمنيون الفرس قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المجيوس قال في, في, في الجزية قال سن بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا ولا أكل ذبائح ولا أكل دبائح فدبائحوا أهل الكتاب حلوا لكم ودبائحكم أيضا حلوا لهم فلا حرج عليكم أن تأكلوها وتأكلوا من دبائح وأيضا أن تتملكوها وتتناولوها بيعا وشراءا فما أحل الله طعامه وشرابه حل الله ثمنه ولذلك قال رسول الله الامام اعلم أن من حرم شربه حرم ثمنه فإذا العكس من حرم شربه من من احل شربها قد أحل حل ثمنها بيعا وشراءا قال هو أباح اباح الله جل في علاه ايضا النكاح من اهل الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا اذا اتيتمهن اجورهن تاخرت جدا خديجه وايضا اسيه تاخرت جدا ما ادري لما لماذا هذا التاخير قال الله تعالى المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتمهن اجورهن اي يبيح لكم ايها من الزواج من الحرائر العفيفات من المؤمنات والعفيفات أيضا أهل الكتاب وتقدير العفيفات هنا مهم جدا لعمومة قول هذا هذا التقدير لو سألتم من أين أتى هذا التقدير قبل يجوز الزواج من عفيفات أهل الكتاب لإذا لماذا الآية جاءت جاءت المحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أغوتوا الكتاب من أين جاء أمر تقدير العف هنا العفيفات السؤال لكم مطروح أي أسئلة يأخروها إلى بعد ما ننتهي التقدير هنا من أين ملقين ال ال ال الدعمة لهذا التقدير أوروبا بأسئلها يا سونيا أهل الكتاب أمريكا أهل الكتاب اليهود أهل الكتاب قلنا لا تعتمدي على الاشاره تفقدي الله يبارك فيك دي نعم السياق اسياق من المفسرات ممتاز ممتاز ممتاز يعني اتينا بها اولا ما عبد الله قالت المحصنات هنا غيروس قالت المحصنات المحصنات وايضا هادين قال ذا النص السياق اسياق اسياق ايش رضي الله عنها أحسن الله إليها الاقتدالية فاضلة رقيقة القلب ومهزبة الفعل نسأل الله أن يحفظها نعم المحصنات ممتازة آسنة. إذن انتفقت كلمتكم جميعا على أن, أن السياق, من السياق من المفسرات وهو من المقيدات لأنه قال إيش قال والمحصنات إذن لا واجب, واجب مع عذر لأنه هناك تم التفريط ممتاز يا طلبه العلم المحصنات قال المحصنات والمحصنات من الذين الكتاب فالمحصنات العفيفات وايضا لقول القول الله تعالى تعظيدا ايضا لقول الله جل في علا اذاني اذاني انك على زناه او مشركه اذاني انك على زنا او مشرك ممتاز والمحصنات من الذين كتبوا العفيفات من الكتابيات وهن هن أو او قال إذا أتيتمهن هذا شرط أتيتمهن أجورهن أي مهورهن عن طيب نفسهم طبعا هنا مفسادة عظيمة لابد أن تعلمها بأن كثير من الإخوة عندما يسافر أبلاد الغرب هذه المشكلة الكبرى وايضا يعني تعلمون أن هؤلاء يعني عندهم هوس الضغط النسوي فيجعلون الأمر برمته بيد المرأة وأيضا إن كان هناك أولاد هي التي تستحق الأولاد وهذا الرجل لا يملك شيئا من هذه المسألة فلذلك الأمر خطير جدا خطير الزواج الكتابيات وفي مكانهم في بلادهم ويتحكم النساء جدا في هذا الباب أنا رأيته يعني عندما كنت بأمريكا وجدت لاصق على المسجد يتكلمون على إعانة أحد أحدهم والدعاء له سألت ما فيه قال قالوا يعني هو الآن أخذ حكما شديدا لما إيش اللي حدث الحدث أنه خالف امرأته والله هذه أم المصائب والله والله يعني قلت كلاما هم أخذوه علي لكن ما أدري فتراتي هي التي جعلتني أصرخ بذلك خالف امرأته هي مغربية الأصل وهو أمريكية وهو ايضا أمريكي يعني هو أصلا كان, كان عربيا أيضا أمريكي يعني معه الجواز سألت عن المشكلة فقالوا لي عندما اشتد الخلاب النومة صفعته على وجهي فالصفعة جاءت على وجهي أنا كنت أخره صريعا قلت له ماذا تقول قال صفعته على وجه قلت أعد علي فقلت هذا الرجل قال ما استطاع نفعل شيئا ما يستطيع نفعل شيء فأنا بهذه القوانين أبقى الأولى أنها أصلا تكفى حية وبعد كده إن شاء الله يتصرف في إخراج روحها إن كان هذا الأمر بهذه الطريقة يعني إزالة الرجول عن الرجل معناها موته إزالة الرجول عن الرجل معناها موته وإزالة القوام عن الرجل معناها إسقاطه فطبعا هذه مسألة مسألة عظيمة جدا فعلمت أن حتى استحلال الزواج من أهل الكتاب في هذا الزمان بهذه الضوابط الضوابط منخرمة قد أقول بالحرمة لو لا لو لا نص الكتاب لقلت يحرم على كل مرئ سافر إلى هذه البلاد أن يتزوج منها إلا أن تكون له القوامة وإلا أن يكون مسيطرا سيطرة تامة على رعونة المرأة هناك لأنها من من شده ما اعطوها امتلأت فلما امتلأت تعالت رعونتها تعالت بشده والفقي هو الذي يستطيع ان يحركها كيفما شاء هذه رجوله وال والرجل لا يتحكم في امراته وانا اتحكم في امراتي وان كان رفيقا لينا لينا شعريا لكن ان كان يعني ما استطيع ان اتحكم فيها فليس برجل فليس برجل هذا ما يصح أن يكون في عداد الرجال بحل من الأحوال بل يجعلها تقبل يده حتى تبقى معه يعني هي تقبل يده وتحاول كان أن تستعطفه بدموعها على ذلك وإلا يعني إن لم يشعر برجلاته موته أولى موته أولى وإلا فكيف أن الله شرفه ثم زهد في هذا التشريف فصراحة الآن, الآن في أوروبا وفي أمريكا الزواج خطير جدا من أهل الكتاب خطير جدا لكن لا أحرمه لكنه خطير جدا فلابد الرجل أن, يكون أن تكون له القوامة ولابد الرجل أن يكون رجلا حقا يستأسد حقا له زئير والجميع كله يرتعب من زئيره وإلا فأين زئيره البنت تدخل بما بمن أرادت ما استطيع أن يتكلم ولو تكلم رفعت الهاتف وانتهى الأمر دخل هو السجن والبنت فعلت ما شاءت فلذلك الزواج في هذا الباب خطير جدا جدا جدا جدا وإن كان الله جعل قد أباحه فنحن مع الكتاب لكن لا بد أن تتوفر الشروط أن, أن تكون عفيفة والأمر الثاني أن تكون أن يعطيها مهرها أن قال محصنين غير المسافحين ولم تخذي أقدام أي كونكم أعفاء بالنكاح غير المجاهدين بالزنى وهنا محصنين غير المسافحين يعني لا يظهر وهذه أيضا فيها الدلالة على أن الإنسان تسقط عدلته بالمجاهرة لأنه كل من أتى وكان مستتلا فهو معاف كل من أتي معاف إلا المجاهدين طالوا المنتخذين أخدان أيضا غير مجاهلين بالزناعة المنتخذين العشقات وأن أن أن أن أن يقيم, لها أو يقيم معها العلاقات المحرمة ومعناها أن يكون جماعا في الحرام وهذا معناها أنه يفجر بها حراما ولا فجور بها إلا بالجماع لا فجور بها إلا بالجماع نعم. لا لا حتى الذين يعتقدون بأن عيسى كذا ينسبونه الله ولا هو من أهل الكتاب هذا الإشكال خديدة هو إشكال ابن عمر قال ما أرى أحدا أشد شركا بالله إلا من ينسب له الولد وحرم أزواج من أهل الكتاب وخالفه جميع الصحاب ولذلك عد علماؤنا قول ابن عمر شذوذا عدوا قول ابن عمر هذا شذوذا فهم ينسبون له الولد وأنزل الله للأجوال فعله أما أنزل الله جل فعلا موضحا إن مثل عيسى عند الله كمثل يادم خلقاه من طراب ثم قال له كن فاكن ومع ذلك أنزل أنزل الله جل فعلا من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتئتمهن وجورهن محصنا قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبت عمله وفي الأخيرة من الخاسرين أي من يكفر بشراع الله جل فعلا وشراع الإيمان يقتد عن دين الإسلام فقد بطى الله عمله فالذي يكفر ويجحد بشريعة واحدة من شراع الله جل فعلاه يكفر بذلك الجحود بشريعة واحدة من شراع الإسلام يكفر بها يكفر بش... بشري... بشعيرة واحدة, شعيرة واحدة من شعيرة الإسلام التي هي أعلام ويجحد بها يكفر بذلك ويكون مرتدا طيب ندعي بس بعد الأسئلة فق اعمل اجمع الاسئله وانا اجيب ان شاء الله حتى ولو كانت محرفه هم حرفوا الكتاب يعني مع وجود ان الرساله ذلك بعد منته فمن كفر بشعائر محيد من شعائر الاسلام فقد اوجحد بها فقد كفر صار مرتدا صار مرتدا ما شاء الله تعالى وقال ومن يكفر بالمؤمني فان هنا يعني يكفر بشراء الإيمان التي شرعها الله جلال فعلان بأن الله أحلى الطيبات وحرم الخبائث هذه مهمة جدا نعم الردة ليست محبطة العمل إلا بالموت الردة ليست محبطة العمل إلا بالموت فالتقييد هذا تقييد مهم جدا لأنه تقييد أيضا غير متفق عليه التقييد هذا عند الشفائية وعند, وعند الحنابلة أما الملكية والملكية الحنفية يخالفون في ذلك قال وهو وفقد حبط عمله يعني إذا ارتد حبط عمله فالقيد في سورة البقرة فيامت فحبط العمل يعني متوقف على على الموت نعم ولذلك قال وهو في الآخرة من الخاسرين من الأشقياء الذين خسروا وحاط الخسران به حاطة تامة لأنه سيخرج في جهنم لا يخرج منها أبدا كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا كنتم رسلاتي فأغسلوا وجهكم وأديكم المرافق ومسحبوا رؤوسكم وأرجوكم من الكعبين وإن كنتم جلما فاتطهروا وهذه فرائد الودوء التي أمر الله بها وهذه الفرائد التي أمر الله بها لا بد أن تفهمها وتتعلمها جيدا أن الكتاب صرح بها وجاءت السنة موافقة ولذلك احنا قلنا علاقة السنة بالكتاب موافقة مقيدة مخصصة يعني مبينة ومستقلة في الأحكام يا أيها الذين أمنوا إذا قمت بالصلاة فاغسروا وجهكم غسط الوجه مرة واحدة بيانها وسلم أن الذي يجزئ في الغسط وطبعا العرب تعلم ذلك من أصل الأمر فإن الأمر يكون فاعله إن فعلها مرة واحدة لكن وسلم يعني قد غسل وجهه مرة ومرتين وثلاثا وفي الثلاث هي أكمل الكمال لأنها في الثلاث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد عن ذلك فقد تعد وظلم اغسروا وجهكم وأيديكم إلى المرافق قالوا وأيديكم إلى المرافق اختفى العلماء هل يدخل المرفق معه أم لا يدخل يقولنا هل الغاية تدخل في المغية أم لا في في هناك تفصيل عند الطبري أو تفصيل عند أهل اللغة يقولون النظر في الغاية والمغية ان كان من جنسه دخل وإن كان من غير جنسه لا يدخل وهذا التقعيد للغة والصحيح لأن البعض يقول إلى هنا للغاية وإن كانت للغاية إذا المرافق لا تدخل إذن المرافق لا تدخل والصحيح إذا كانت الغاية من جنس المغياء تدخل يعني المرافق تدخل في أذباب فتدخل إن كانت الغاية من المغياء تدخل قال إلى المرافق فالمرافق تدخل وفصل الخطاب بأن النبي السلام أضر الماء على مفقه سواء الحديث الذي صح أو الحديث الذي لم يصح لكن عندما توضى أبو هريرة شرع في العدد فلما سألوا عن ذلك قال قال ان الرسول قال تحشر امتي غرر محجلين فكان يشرح في العضد ويشرح في الاشرح في الساق عند راس ارجاني ويرفع ذلك للنبي ويرفع ذلك للنبي ممتاز في بيذان كانوا وجه النصب وجه وجه, وجه, وجه الجر اذا طلب قال وايدياكم إلى المرافق وايدياكم الى الى قال وامسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوس برؤوسكم اختفى الامر في ذلك في الباء هل الباء الباء على الاصاق ام الباء على الطبيعيته قد قال وزعم كثير من العلماء بأن الباء لا يمكن ان تاتي للطبيعيته لا يعف اهل اللغه ان الباء تاتي للطبيعيته والصحيح الراجح ان الباء تاتي للطبيعيته وهذا قاله ملك اللغة إن صح التعبير إمام اللغة هو الإمام الشفعي فإذا قال الشفعي بأن الباء تأتي للطبعيد تأتي للطبعيد ومن يخالف الشفعي في نسل هذا لكن هل المقصود هنا في القول يوم سحب رؤوسكم الباء للطبعيد أم لا نعم يتمثك الشيعة بدلك عند على المجارة الجرع على المجارة لكن الشيء الرافض, الرافض يرون بأنه جر أصل ولذلك لا يرون الغسل مجزئا ما يرون إلى المسح نعم هكذا صحيح نفع الله بك نعم هذا صحيح فهنا يقول الله جلالي فعلا وأيديكم إلى المرافق وهمسحوا برؤوسكم ألباء هنا للإتصاق وهي بكل رؤوسكم وعندنا قاعدة مهمة جدا لا بد أن تتأتى وتستحضر هنا وهذه القاعدة أكيد, أكيد ستقولون عنها الآن ما هي القاعده التي لا بد ان في هذا الباب <تصفيق> يا لا ليس ليس علامات تقولين ليس علامات تقولين ساقول لك اشئا متعجلا واجيبك قريب الدرس انتهي اجيبك يا امي افهمي وقت النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه الرساله هم كانوا ينسبون الولد لله الذي هم كانوا ينسبون الولد لله وحرفوا الكتاب أعطيك بس نبذة في التحريف أما حرفوا الرجم في الزان والزانية إلى الجلد والتحمين حرفوا, حرفوا الكتاب. ومع ذلك عملهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الكتاب القاعدة إيش هي المجاور لا ليس كذلك بلى بلى بلى أي الوقت الفاضلة لأصل الظاهر بالقليل ده صحيح لكن أنا أريد قاعدة هنا القاعدة هنا مهمة جدا لابد أن تدخل فيها ما هي ما هي القاعدة هنا أقول لكم لا لا القاعدة هنا هو أن نقول ما خرج من فعل النبي بيانا للواجب فهو واجب ما خرج من فعل النبي بيانا للواجب فهو واجب قال الله تعالى ومسحب رؤوسكم كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن النبي أخذ بمقدم رأسي ورجع بها ثم رجع إلى مكانه إلى المؤخر ثم رجع بها ومسح كل الرأس كل من وصف overst له نباسه الذي سلم بينا أنه مسح كل الرأس فصار فعل النباس centres بيانا للواجب والقاعدة عند العلماء ما خرج بيانا للواجب فهو واجب ما خرج بيانا للواجب فهو واجب فيجب ما خرج بيانا للواجب فهو واجب فيجب فهو واجب فهو واجب مسح كل الرأس وهذا خلاف فقهي كما قلنا لأن الشفعية والحنفية أردت أن بعض الرأس يجزئ لأن البقل الطبعيد وستدرع زلالك بالحين للسلام مسحى على النصيحة ومسحى على العمام بعد ذلك وهذا هو تفسير فقهي بابه الفقه وقلناه وأنا أقول لكم يعني على ما أعزم عليه بإذن الله ان ختم الله لنا التفسير مصاحبة القرآن ناجات سيكون تفسيراً أصولياً بالقواعد يعني أحد النبلاء كان دائما يلح على التفسير الأصولي سننبي طلبه لأنه رفيع القدر ننبي طلبه بذلك بقصد في الكلام على آيات الأحكام وتفسير آيات الأحكام كلها لا تتأتي إلا بإتقان القواعد الأسلية فهيكون التفسير تفسير أسولي في هذا الباب مستخدمة فيها أيضا القواعد لا, لا شيء عليك يا الياس أبشر سأجيب على أسئلة الآن و... وأرجلكم إلى الكعبين وأرجولكم أما القراءة الشهدة لا عرفها أختي الفاض Analis بالقراءة الثلاثة القراءة الأولى سبعية والقراءة الثانية سبعية القراءة الثالثة لا أعرف وذلك القراءة الثالثة قادت للحسن المصري قراءة شهدة لكن القراءة النصر وقراءة الجر قراءة متوترة قراءة سبعية أو قل قراءة عشرية القوال الشوكاني في مساءة العشره نعم <تصفيق> شغله شكال... شغله يقول بالعشره على جمهور الاصوليين فهي اقراء وارجلكم الى الكعبين قال وامس و... و... و... و... وارجلكم الى الكعبين بالنصب وارجلكم الى كعبي بالنصب فهي معطوفه على الايدي اياغسلوا ايديكم وارجلكم والقراءه الثانيه الاخرى وهي الكسري الجر ويكون, ويكون هنا معطف على على الراس صح وامسحوا برؤوسكم وارجلكم نعم والحق ان جر هنا جر للمجاوره الحق انه اجر هنا جر للمجاوره وارجلكم وتوافق بها الرافض وقالوا بان الذي يجزئ هو جر وليس آه هو هو بالجر وقال الذي يجزئ والمسح لا الغسل واستباح المسح دون الغسل وهناك من قال الذي يجب وهو أهل الظاهرية وهذا مشكلة صراحة مشكلة كبيرة جدا الظاهرية في بعض الأحكام جرّت جميع الفقاء يقولون لا نأخذ بخلافهم قالوا يجب يجب المسح ويجب الغسل عملا ليش بالدليلين التأصيل في عمال الدليل نعم لكن هذا الأمر فعلا فاصل في الخطاب وابن جيل الطبري وقال بذلك أيضا ولكن الصحيح وبعضهم قال بأنه مخير بين الغسل وبين المسح وصحي الراجح أنه أن الذي يجب هو الغسل للمسح والدلاعى ذلك حديثنا السلام ظاهر جدا ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار فلو كان المسح يجزئ دون الغسل ما قال ويل للأعقاب من النار فقوله ويل للأعقاب من النار ظاهر جدا على أنه لا يجزئ إلا, إلا الغسل ولفعل النبي حديث عبدالنزيد حديث عثمان بن عفان حديث عبدالن أبي طالب حديث كل من روى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أن النبي كان يغسل إلا أن يكون لبسا للغف فيكون هنا الجر بالمسح المعطوف على الرأس يعني يكون المسح على الخف وإياكم أحصل الله عليكم زادكم الله حرصا نفع الله بكم دعوتكم لنا فيكون المسح على الخف يكون المسح إذا كان لبسا الخف وأرجلكم إلى الكعبين وهنا يأتي أيضا الخلاف بين العلماء في مساءة إلى الكعبين الغاية تدخل في المغاية أم لا على ما قلناه في المرافق والصحيح أنه يدخل في النبس و سلم ولأنه قال ويل للأعقاب من, من النار نعم هناك من أهل اللغة من أنكر على من قال بأن, بأن الكسري لأن فيها تساوي الأقدام مع الرؤوس ولا يمكن أن تتساوي الأقدام مع الرؤوس إلا في حالة واحدة قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائت أو لمست من نساء فلم تجدوا ما أنفتى يماموا صعيدا طيبا هنا من رحمة الله جلالك عنه بالأمة والتشريع تشريع النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن تعقل أخي الكريم وأن تفهم مفاهما دقيقا نيرا شوف أن الله جعل دائما لا يجعل الواجب مع العذر وأيضا إذا أراد الله تيسيرا على العباد جعل لهم البدائل إذا أراد الله تيسيرا على العباد جعل له البدائل ما أن جعل الأصل بدلا إلا ويسر, ويسر عليهم <تصفيق> ايو ان كنتم جنما في حال الجنابة سواء من النوم او من الجماع فتطهروا بغسل جماع البدن وان كنتم جنما فاتطهروا يعني عمموا الجسد بالماء وان كنتم مرضى واضركم الماء او كنتم تخشون زيادة الضرر عليكم بالماء شدة البرد ما تستطيع ان تحتمل الماء او كنتم على سفر ولم تجد ماء ماء قال الله جاء رفعه أتيتم من الغاية أو جماعتم النساء ولم تجدوا الماء فاقصدوا الطهارة بالتأمم فانسعوا بذلك التراب الوجه والأيدي وجوهكم وإيديكم وهنا جمع الأمرين الرجوع من الغاية أو الجماع فكانه قال وإن التيمم يجزئ للطهارة الصغرى والطهار الكبرى يجزئ عن الطهار الصغرى والطهار الكبرى واصله أن يضرب حيث عمار بن ياسر هو أصل الباب على ما قال حنبيل أغنم أن يضرب ضربة للوجه وللكفين ويكون بذلك قد رفع عن نفسي الحدث الأصغر والحدث الأكبر ولذلك الرجل الذي رأاه النساء في آخر المسجد في مسجد الخيف قال له لي من معنا أليس رجل مسلما قال يا رسول الله قمت جنما لن أجد مان فعلمه التيمم كما علم عمارا التأمم بأن ضرب ضربة للوجه ولليدين وهنا عندما خفف وجعل للأصل بدلا قال الله تعالى ما يريد الله ليجعلكم من حرج ولذلك الأمام قالوا في القاعدة العامة رفع الحرج واجب ولقول الشفعي إذا ضاق الأمر اتسع إذا ضاق الأمر اتسع ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروا يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروا أي يريد الله جعله بما شرع لكم من الأحكام وجعلكم من الأصول بدائلة أن لا يضيق عليكم في أمر الدين لكن هو يريد أن يطهركم من الذنوب بالوضوء وبالغتسال وبالصلوات وكقد قال ان رسول الله الخمس كفار ما بينهن وقال حذيفه يعني فتنه رجل في ahli وماله تكفرها الصلاه والصدقه والصوم وايضا قد قال الله تعالى قد قال ان الخمس والعمر والعمره والحج الحج كفارت ما بينهن ما اجترت وقال ارايتم لو ان نهر بم باب احدكم المرء فيه خمس مرات في اليوم والليله فهل يبقى من ضرنه لا شيء؟ من ضرنه من شيء, شيء؟ فيا رحمة بكم وجعلكم البدائر من نعائمه سبحانه وتعالى فرخص لكم بالتيمم إن لم, تجدوا إن لم تجدوا الماء فعليكم أن تشكروا نعائم ربكم المتتابعة المتواترة عليكم وشكر النعمة دال على الإمام في القلب لإن شكرتم لأزيدنكم فنزل آت التأمم رحمة على عبادي فأكون إنسان مريضا أو به جراحة ببدني أو يكون يعني أخشى استعمال الماء البارد خشية على بدني او على جلده فله أن يتيمم كان فعل عمر بن العاص رضي الله عن الرضاق قام هو شديد وقام جنبا فتيمم وصلى بالناس على التأمم قال له صلت بالناس جنبا يا عمر قال وجدت الله قال لا تغطروا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة فضحك أنه يسوه السلام مقررا لما فعل عمر يا عمر بن العاص أنه لما خشع نفس وتعلمون أن عائشة ودلان الرضا فقدت عقدا فأوقف الناس على العقد وما كانت الآية التيمم نزلت حتى نزلت آية التيمم يعني رحمة بهم ثم بين الله الرعلى أن هذه من رحمة الله على عبادي قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثقوا الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا أذكر يا ماشا المنين علامة الإيمان عندكم ادراك نعمة رب العالمين والشكر والحمد له على الاستدامة لا على التقطيع وأن تذكروا عهده الموثق الذي عادكم به رسول الله صلى الله عليه صل... وسلم في باية الرضوان فقد بايعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشامع والطاعة في العصر والجوس وقد قال عبادة بن صامت باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكرى وأسرنا وأسرة علينا قال وأن لا, لا ننازع الأمر أهله وفي حديث صحيح أيضا جيد عبد البجلي قال باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل, لكل مسلم قال واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور اي اتقوا الله في المواثيق اتقوا الله في, في الاوامر التي امركم الله واتقوا الله في اداء الامانات واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور اعلموا فلا تنقضوا العهود فان الله يعلم ما كان وما يكون وما كن كيف يكون ويعلم الخفايا يعني ما ما تحدث النفس به يعلمه الله جل في علا فاحذروا ربكم في هذا الباب وأيضا لا تنبيه هذا تنبيه من الله جل على لعباده أنهم مهما يخفون فإن الله جل في علا بذلك عليم نقوم عند هذه الآية الوقت يتقدم علينا الفادم الصنبطة قال أصل في ذباح الكتاب الحل بل ونساء أهل الكتاب أيضاً على الحل شرف العلم الكلب المعلم يؤكل صيجه الكلب المعلم لا يسويه ولا يدانيه حسب بد... حسب حسم مادة الشرك بحفظ جناب التوحيد حسم مادة الشريعة جاءت بحسم مادة الشرك بحفظ جناب التوحيد كيف ذلك حرمت الاستقسام بالأسلام وقلت أن النسلم لما دخل الكعبة واجلهم صوروا تصوير لإبراهيم وإسماعيل يستقسمون الأسلام قال كذبوا والله عليهم وقد علم أنهم ما استقسموا قط هنا الأسئلة دعوا الأسئلة وأنا أجيب علىها